اللهم لا سهل إ ل ا ما جعلته سهلا و أ ن ت تجعل الحزن إ ذ ا شئت سهلا اللهم أ ط ل ق السنتنا ب ت ل ا و ة كتابك على النحو الذي يرضيك عنا يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ م اما بعد أخواني ا ا ل ك ر ل ل عليكم ورحمة الله تعالى س ا م ورحمة و ب ر ك ا ا ت ت ه و ن ب ع اليوم ما كنا ق د ب د أ ن ا ه من شرح م ن ظ و م ة المفيد في التجويد و ن س أ ل الله لنا ولكم القبول و ا ل ب ر ك ة في الوقت وفي الفهم حتى ننهي شرح هذه ا ل م ن ظ و م ة غدا ب إ ذ ن الله تبارك وتعالى إ ن ي س ر الله وقفنا عند الباب الذي عنوانه حكم ا ل أ ل ف ا ل س ا ك ن ة ويقولوا إ م ا م ن ا الطيبي رحمه الله في البيت السادس و ا ل أ ر ب ع ي ن بعد ا ل م ئ ة وما عدا أحرف ل ل س ع احرف ولام و لله الاستعلاء ر فرققنه مطلقا و ولام لله وحرف الراء فرققنه مطلقا وما عدا أحرف سوف يقول فيما بعد إ ل ا ا ل أ ل ف فاحكم لها بما تلت كما وصف نراها أ م ا م ن ا لكن بلون باهت ه لهما الظاهرية بالقاهرة وهذا هكذا ا لا ثالثا مخطوطتان نسخة في المكتب بدمجق ونسخة في دار الكتب المصرية وهي هكذا هذ هذ بيت جاء هكذا في النسختين على أعلم نسختين نسخة ونسخة بيت في في في بدمجق وما عدا أ ح ر ف الاستعلاء ولام لله ولا ك ن ت أ ت م ن ى أ ن يكون البيت ولام الله وحرف الرائي ل أ ن لفظ ا ل ج ل ا ل يفخم إ ن سبق ب ف ت ح ة أ و ب ض م ة الله أ م ا لله إ ن سبق ب ك ث ر ة إ ل ا إ ن كان يقصد رحمه الله يعني واللام التي في قولك الله فهنا اللام للملك مثلا ولام لله المهم هكذا هو البيت خ ل ا ص ة هذا الكلام الذي نراه أ م ا م ن ا الحروف ا ل ع ر ب ي ة إ م اما س ت ع ل ي ة ك م مستعليه ر معنا وإما م ف الحروف ل ل ة ما م ا هي س ت ة طيب وما ي ا ل م س ت ف ل ة أ ي ا ل مر س ت ع ل ي يا ة مفخمة إخواننا دائما و م معنا هذا أمس واما أ أمس و ل ل في ك ل إ م ا المتولي رحمه الله أما الحروف ا م رحمه م ل س ت ف ل ة وهي ب ق ي ة الحروف فمنها ث ل ا ث ة أ ح ر ف وهي ا ل أ ل ف واللام والراء تفخم أ ح ي ا ن ا ا ل أ ل ف متى تفخم س ي أ ت ي معنا بعد قليل إ ن سبقت بحرف مفخم واللام متى تفخم ب إ ج م ا ع مر معنا أ ن العرب يفخمون اللام في ك ل م ة الله ب إ ج م ا ع والراء متى تفخم تفخم كما مر معنا في, في ثماني صور إ ن كانت م ف ت و ح ة أ و م ض م و م ة في ح ا ل ة الثماني التي ذكرناها أ م ا ب ق ي ة الحروف ا ل م س ت ف الألف فهي ف ل والأرى ولا ة مرققة مرققة معدى دائما دائما ت خ م ه ا ا ل ع العرب أبدا فلا تقول العرب ر ب أبدا بل يقولون دا ولا تقول العرب ما بل دا دا فلا ولا ما تقول يقولون تقول يقولون م ا ولا يقولون ح ا بل يقولون ح ا و ق ص عليها ب ق ي ة الحروف المستفيده فرققنه مطلقا هل عرفنا ما معنى مطلقا يعني كيفما كان مفتوحا مضموما مكسورا ساكنا مشددا إ ل ى آ خ ر ه ثم قال إ ل ا ا ل أ ل ف فرققنه مطلقا إ ل ا ا ل أ ل ف فاحكم لها بما تلك ا ل أ ل ف يعني حكمها حكم الحرف الذي سبقت سبقها هل ا ل أ ل ف قبلها مفخم مثل قا ام مرقق مثل ما ف إ ن كان قبلها مفخم تفخم ولا ضا شايفين ا ل أ ل ف كيف م ف خ م ة ل ي ه ل أ ن قبلها ضاد لكن مثلا من السماء ولم نقل ما ت ر ل ه ن ا كيف إ ل ا ا ل أ ل ف فاحكم لها بما تلت يعني بما تلته كما وصف ففخمنها بعدما قد فخما و ب ع رقق رقق فعلم حكم ا ل أ ل ف كما نرى على ا ل ل و ح ة تكون ا ل أ ل ف ت ا ب ع ة للحرف التي قبلها من حيث التفخيم والترقيق فتفخم بعد المفخم بعد نحو هذه ا ل أ م ث ل ة التي أ م ا م ك م سنتدرب عليها ا ل آ ن بمعيتكم فقولوا ورائي بصوت واحد خالدين وقولوا أ ي ض ا خالدين أ ي هذا ا ل خ ط أ متى ما ا ل إ ن س ا ن استطاع ينطق ا ل خ ط أ و ينطق الصواب فقد ملك ا ل م س ا ل ة عرفت كيف والقائمين ولا الضالين من الله عند الهاء عودوا ب أ ف و ا ه ك م إ ل ى وضعها الطبيعي ولا تنطقوا الهاء وفمكم مفتوح فتخرج الهاء مفخمه من الله يراءون, يراءون لاحظوا ان ا ل أ ل ف في السطر ا ل أ و ل سبقها حرف استعلاء أ م ا في السطر الثاني فسبقتها اللام وسبقتها الراء وهما مفخمتان في هذه ا ل أ م ث ل ة فتبعتهم ا ل أ ل ف بالتفخيم ففخمنها بعد ما قد فخم لم يقل الطيبي ففخمنها بعد حرف الاستعلاء ف ف خ م ن ه ا بعدما قد فخم فالذي فخم قد يكون ح راء ف س ت ع ل ا او ا لا لاما انتبهت كيف كان دقيقا رحمه الله في انتقائه للكلمه ة ف ف خ م ن ا بعدما قد فخم ثم قال وبعدما رقق رقق فعلما تكون الالف ت ا ب ع ة للحرف التي قبلها من حيث التفخيم والترقيق وترقق بعد المرقق نحو ايه إياك, اياك مع بعض م ر ة ثانيه اياك اياك هذا خ ط أ اياكم تفعلوه من السماء, من السماء الناس, الناس, الناس بسم الله, بسم الله قل اللهم هكذا وضع ا ل أ ل ف سهل ولا صعب سهل ثم قال رحمه الله في البيت التاسع و ا ل أ ر ب ع ي ن بعد ا ل م ئ ة هذه م س أ ل ة بقى ل يعني ي خلاصتها كان في ع ل ا م ة كبير قبل ابن الجزري اسمه الجعبري رحمه الله كان ع ل ا م ة كبير لكن سبحان الله أ ح ي ا ن ا بعض العلماء ب يخرج منهم يعني ه ف و ة ه ف و ة هكذا فالجعبري ذهب إ ل ى أ ن ا ل أ ل ف مرقق دائما هل طلع معه طلع اجتهد بهذه ا ل م س أ ل ة ونحن ا ل م ش ك ل ة علم ا ل ق ر ا ء ة ما فيه اجتهاد علم ا ل ق ر ا ء ة مبني على إ ي ه على النقل المحضي والاتباع. المحض والاتباع لكن احيانا امنت بالله يعني ممكن ا ل إ ن س ا ن يتزين له م س أ ل ة فالجعبري قال ا ل أ ل ف مرقق دائما دائما يعني يريدنا أ ن نقول ولا الضالين أ و هم قائلون من ي ت أ ث ر بالجعبري تلميذه ابن الجندي ابن الجندي شيخ مين شيخ ابن الجزري صار عندي ابن الجزري ابن الجندي الجعبري ماشي الحال فالجعبري قال هذا الكلام وتبعه تلميذه ابن الجندي, وتبعه تلميذ ابن الجندي لهو من الجزري لما عمره من عاما كان فتن صغيرا عشر سبعة ابن الجزري كان خاليا الذهني فالف ش شيخه و بقوله بقوله س م ع ن وأطعنا و أ في تلك السن ا ل م ب ك ر ة كتابا في التجويد قد تجدونه في ا ل أ س و ا ق اسمه التمهيد في علم التجويد شو اسمه لكن كان عمره 17 سنة كان ما زال فتيا لم ينضج بعد في العلم فذكر ابن الجزري في هذا الكتاب أن الألف مطلقا سنة عمره لم مرفق بعده لكن فذكر ينضج أن في في وعاب على الذين يجعلونها ت ا ب ع ة لما قبلها تصوروا لما كبر ودار وشاف العلماء واجتمع بالقراء واطلع على كتب ا ل أ ق د م ي ن وجد ب أ ن ه شيخ ابن الجندي تبع الجعبري والجعبري لا سند له ولا من عنده طلعه ا ل م س أ ل ة فلذلك دائما إ ي ا ك م وانفرادات العلماء إ ي ا ك م في كل العلوم إ ي ا ك م وانفرادات العلماء وهذه ن ص ي ح ة مو مني من النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قال عليكم ب ا ل ج م ا ع ة ف إ ن يد الله مع الجماعه ومن شز شز في النار كيف ماشيين إذا شفتوا العلماء كلهم لحاله ا الجماعة وتمشوا مع الواحد قال الطيبي رحمه الله وأطلق الترقيق فيها الله فيها يعني في الألف أطلقه يعني في جزري قال الجعبري في منظومته تحقيق التعليم في الترقيق والتفخيم شو قال وإياك واستصحاب تفخيم لفظها إلى الألفات فتعثر. يعني الأوعب تعملها بعدين وإياك واستصحاب قال لفظها إلى الألفات التاليات تعملها لفظها الألفات التاليات إلى إلى تفخيم يعني بعدين تفخيم فتعثر فتعثر وقال الجزري في النشر و أ م ا نص بعض ا ل م ت أ خ ر ي ن هلأ ا ل آ ن ابن الجزري ع من يحكي م فين من النشر ت ب ه ت بعد ما نضج و أ م ا نص بعض ا ل م ت أ خ ر ي ن من ي قصدوا ببعض ا ل م ت أ خ ر ي ن شيخ ابن الجندي لكن ا ت أ د ب معه ما جابوا بالاسم على ترقيقها بعد الحروف ا ل م ف خ م ة فهو شيء وهم فيه ولم يسبقه إ ل ي ه أ ح د ط ب ع الا إ الجعبري الجعبري سبق ابن الجندي وقد رد عليه ا ل أ ئ م ة المحققون من معاصريه ي في, تمهيده يعني في كتابه التمهيد في التجويد ترقيقها د قد بعد ه كتابه فخما لا علم ألزم من من قال الجزري في كتابه التمهيد في التجويد عند كلامه عن حرف ا ل أ ل ف واحذر تفخيمه إ ذ ا أ ت ى حرف من حروف الاستعلاء <تصفيق> وقد تقدم الكلام عليه و إ ذ ا أ ت ى لام مفخما فلا بد من ترقيقه شوف نحو إ ن الله شوف و ابن ا الجزري شوف كلام يقول ف ت أ ت ي باللام م غ ل ظ ة يعني مفخمة والالف بعدها م ر ق ق ة ثم قال رحمه الله وقال ب ع الجزائري أ ي ض ا في كتابه المذكور ا ل ل ي هو مين التمهيد عند كلامه عن معها أن فإنه كلامه الخاء قبل الألف الألف لا واحذر إذا فخمتها قبل الألف أن تفخم حرف الألف الألف خطأ لا يجوز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 وقال شيخنا ابن الجندي رحمه الله وتفخيم ا ل أ ل ف بعد حروف الاستعلاء خ ا ط ى وذلك نحو خائفين هكذا يريدها هذا كله تنهيده ترقيقها لكنه وهكذا الكلام وكان ذاك وقال وطال طبعا هذا كله قال الطيبي فخما الحق لطالب في ينبغي رجع رجع قد بعد بعد ألزم إلى إلى عن العلم من من لو م س أ ل ة ب ق ي ع ي ع ت ق د عشرين س ن ة ثم ل ا ث ث ي ن سنة تبين له أ ن ه كان واهم فيها أ و أ ن ه كان يعني في لها جانب ما كان من تبهله فانتبه إ ل ي ه عليه ان أ يرجع فورا وهذا الذي يفسر لنا في كثير من المسائل عن ا ل إ م ا م أ ح م د رحمه الله أ ن له فيها ايه ر أ ي ا ن لا تتصور انه ما في إ ن س ا ن يقول رايان في وقت واحد, ما في إنسان بيقول رأيين في آن واحد. وانما قال ر أ ي ا فحمل عنه ثم بعد ذلك إ م ا بدا له أ د ل ة ج د ي د ة أ و نظر في ا ل أ د ل ة نفسها ف أ ف ه م ه الله منها فهما لم يكن قد فهمه من قبل فقال فيها القول الثاني فحمل فصار في فإن عرف أحمد وللإمام المسألة المتأخر منهما بمن المتأخر القول الثاني الناس يقولون قولا بالقول قال الطيب الجزري لكنه عنه عن عن بعد, بعد رجعا هذه أخذ ذاك وقال إ ن حكمها أ ن تتبع يعني تتبع ما قبلها فلم تكن توصف بالتفخيم ولا بترقيق لدى التقسيم قال ا ل إ م ا م الجزري في النشر و أ م ا ا ل أ ل ف فالصحيح أ ن ه ا لا توصف بترقيق ولا تفخيم بل بحسب ما يتقدمها ف إ ن ه ا تتبعه ترقيقا وتفخيما وعلى هذا انتهى ا ل أ م ر وعليه سارت ا ل أ م ة انتهى هذا الباب شو اسم الباب اللي بعد ه يا ابني قال ا ل ط ب ي رحمه الله في البيت ا ل ث ا ل ث والخمسين بعد ا ل م ئ ة و خ م س ة تسمى حروف ا ل ق ل ق ل ة لكونها إ ن س ك ن ت م ق ل ق ل ة يجمعها قطب جد فوفي بها و ب ا ل غ مع سكون الوقفي نعيد و خ م س ة تسمى حروف ا ل ق ل ق ل ة يعني خ م س ة حروف لكونها إ ن سكنت هذا إ ن سكنت شو اسمه شرط إ ن سكنت م ق ل ق ل ة ف ا ل ق ل ق ل ة تكون فقط في ح ا ل ي ش السكون يجمعها هذه ا ل خ م س ة حروف قطب جد طبعا القطب هو مركز الذي يدور حوله شيء مثلا ب يكون عندي د ا ئ ر ة و ب ي ك و ن عندي مثلا كوكب يدور حول مركز يقول و ا قطب و الجد ت أ ت ي ب ع د ة معاني ت أ ت ي بمعنى أ ب ا ل أ ب و ت أ ت ي بمعنى الغنى ومنه في الدعاء ولا ينفع ذا الجد منك الجد, ولا الجد, منك الجد يعني ولا ينفع صاحب الصاحب الغنى غناه بدون الله سبحانه وتعالى وقد كنت سمعت منذ يمكن خ م س ة وثلاثين س ن ة من الشيخ ملا رمضان البوطي رحمه الله والد الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي سمعت منه بيتا قال طبعا هو من محفوظه ليس من نظمه قال بجد لا بجد كل مجد فهل جد بلا جد بمجدي يعني اللي بده يبني مجد بده يبني هذا المجد هذا كيف بالجد والاجتهاد مو بيقول كان أ ب ي وكان جدي ما شو, شو, شو ابوك كان وانت شو طيب بجد لا بجد سواء قلنا الجد ه و أ ب و ا ل أ ب أ و قلنا المال بجد لا بجد كل مجد فهل جد بلا جد بمجدي هل يجدي شيئا ما يجدي شيئا يجمعها قطب جد فوفي بها وبالغ مع سكون الوقف、فيه. نرى على ا ل ل و ح ة ا ل ق ل ق ل ل غ ة ا ل ح ر ك ة ا ل ا ض ط ر ا ب ي ة تقول العرب تقلقلت القدر على النار أ ي اهتزت واضطربت عجبتك الطبخة سويت ما قمش ما النهاية ولا في هل العرب كانوا طبعا في الصحراء يعني عندما يطبخون يجعلون ث ل ا ث ة أ ح ج ا ر يسمونها ا ل أ س ا ف ي ي شو و س م ه ا ا ا ل أ س ف ي بالثاء ويضعون تحتها حطبا ويشعلونه ويضعون الماء في القدر ليطبخوا به وليطفوا طعامهم ف إ ذ ا غ ل الماء ماذا يحدث للقدر تهتز وتضطرب فيقولون تقلقله القدر على النار وخلوا في بالكم هذا ل أ ن له ع ل ا ق ة بالتعريف الاصطلاحي الذي سيأتي معنا. واصطلاحا هي إ خ ر ا ج الحرف المقلقل ح ا ل ة سكونه بالتباعد بين طرفي عضو النطق دون أ ن يصاحبه ش ا ئ ب ة ح ر ك ة من الحركات الثلاث أرجو أن تعطوني انتباهكم قال الطبيبي في ا ل أ ب ي ا ت ا ل أ و ل ى التي درسناها وكل, واحد وكل حرف واحد إ ل ا ا ل أ ل ف أ ح و ا ل ه أ ر ب ع ة بها وصف ساكن أ و محرك بفتحتي و ك س ر ة تكون أ و بضمتي الحرف الساكن يا اخواننا يخرج بالتصادم بين طرفي عضو النطق كل حرف ساكن لا بد له من طرفان يصطدمان فيخرج صوت الحرف أ م الاع اش أذ إ ل ى آ خ ر ه والحرف المتحرك يخرج بالعكس يكون الطرفان ملتصقان ثم يبتعدان عن بعضهما فلو قيل ل أ ح د ن ا أ ن ط ق ميما مفتوحه ف إ ن ه ي ط ب ق شفتيه من غير صوت ثم يقول ما فكيف خرجت الميم ا ل م ف ت و ح ة بتباعد الشفتين ولو قيل لهم طق ميما مضموما ف إ ن ه يقول م و ف ي ب د أ ب إ ي ه بشفتين منطبقتين ثم يباعد بينهما كذلك ا ل أ م ر في المكسور م ي ف إ ذ ا خلوا في بالكم هذا ا ل أ م ر عند حدوث الحرف في ل غ ة العرب فإن كان الحرف طرفين كان ساكنا خرج بالتصادم بين بالتصادم خرج عضو النطق و إ ن كان متحركا خرج بإيه؟ بالتباعد ه ب ولكن لما يتباعد في المفتوح يصاحبه م ف ت ا للفم ما, ما ن ع تباعدت م ا ل ش ف ت ا ن و للفم ك ن تباعد ك هكذا ا جربوا قولوا ن ا الذي ابتعد أمران الشفتان ابتعدتا والفكان ابتعدا أيضا ولو لم يبتعد الفكان لما المين فتجدون فتحت يبتعد ولو بأن لمن لم و ا ل م ض م و م يخرج بتباعد الشفتين ولكن بانضمامهما كهيئتهما عند نطق الواو مو فهما عملان والمكسور كذلك بتباعد الشفتين وخفض الفك مي ب ي أ ل ي س كذلك إ ذ ا في المتحرك كم عمل عندي عملان تباعد تكن الحركة كما قال إذن الحروف إن تكون محركة يشركها مخرج أصلي الحركة الساكن للمخرج أصل أصل ومخرج محركة مخرج يخرج؟ كيف إذن إن ب ا ل ت ص ا د و ل ع ن د ه ن اتفقنا طيب تعالوا نجرب جربوا هكذا ب ف م ك م فقولوا أ ق لا لا تفلتوا ه خليك خليك ماسك المخرج أ ق و ض غ ط أ ق و ض غ ط هل ت ج د ضيقا هنا و ازعاجا ما س ب ب ه انغلاق المخرج د م ا م ا قولوا أ ط حرف الط ولا تفلتوه واضغطوا قليلا أ ط في ضيق هنا طيب قولوا أب في ضيق طيب قولوا أ د اللي هو حرف الجيم الجيم ا ل ف ص ي ح ة طبعا أ د الدال أ د لاحظتم كيف أ ن الحلوق قد تعبت و حدث فيها انحباس لم ا ا ذ ل أ ن هذه الحروف ا ل خ م س ة عند نطقها س ا ك ن ة ينقفل المخرج تمام الانقفال فيتولد ضغط خلف المخرج يريد أ ن يخرج ولا يجد طريقا فيسبب إ ز ع ا ج ا في جهاز النطق فالعرب بفطرتهم أ خ ر ج و ا هذه ا ل خ م س ة عند سكونها لما فيها من الضيق بالتباعد بين طرفي عضو النطقي كالمتحركه ولم يخرجوها بالتصادم قولوا مثلي لو سمحتم ق قا هذه قاف مفتوحه في ضيق طيب قو في ضيق قي في ضيق أ ق في ضيق ايوه عرفتوا ليش ق ل ق ل و ا هذه ا ل خ م س ة القلقله مو ت س ل ا ي ة مو لعب مو ج ع لا ب ه م ت ع و يا شباب انقلق الخطب جدا شو رأيكم لا هذه ع ب ا ر ة عن عمل يفعله ا ل إ ن س ا ن ب ا ل ف ط ر ة للتخلص من ش د ة الحرف فبدل أ ن يقول اق, يقول أق, أق, أق يخرج ق اق و ل ي الحرف الساكن باي بالتباعد بين طرفي ع ض و النطقي مشبها مين الحرف ا ل م ت ح ر ف انظروا إ ل ى ا ل ص و ر ة التي أ م ا م ن ا وهي باء ساكنه م ق ل ق ل ة كيف ت ب د أ الباء ت ب د أ هكذا كما ترون في ا ل ص و ر ة بشفتين منطبقتان ت تشوفوا تبتعد مين؟ الشفتان、نعيد. تبدأ بشفتين منطبقتين تبتعد ا الصورة الباء الساكنة المقلقلة ثم انظروا ن من؟ نعيد خليكم ل عم ثم ثم ش ف لاحظوا و أ ع ي د ه ان للمرة الثالثة لاحظوا ب أ الذي يبتعد هو الشفتان دون الفكين انظروا أ ن الفكين لا يتحركان ت ب ه كثابه و ق ا ب ولا نقول و ق ا ب ع إ ذ ا قلنا ب شو صار ل ل ب ا فتحت انتبهنا نعيد تعريف القلقل اصطلاحا هي إ خ ر ا ج الحرف المقلقل حاله سكونه وهذا شرط ضروري بالتباعد بين طرفي عضو النطقي دون أ ن يصاحبه ش ا ئ ب ة ح ر ك ة ا ل ش ا ئ ب ة معناه ايش شيء من ا ل ف ت ح ة شيء من ا ل ض م ة شيء من ا ل ك ث ر ة من الحركات الثلاثه ذ ه ا ل ل و ح ة ترينا كيف أ ن الحرف المقلقل لا هو ساكن ولا هو متحرك ل أ ن الساكن كما أ س ل ف ت يا إ خ و ت ي يخرج بإيه بالتصادم بين طرفي عضو هل يصاحبهم فتاح للفم أ و انضمام للشفتين أ و انخفاض للفك السفلي لا الساكن لا يصاحبه شيء بينما المتحرك يخرج بإيه بالتباعد ب بين طرفي عضو ا ل نطقي ويصاحبه مفتوحة مضمومة انفتاح إن كان الحرف مفتوحة انضمام للشفتين إن كان الحرف مضمومة انخفاض للفك إن كان الحرف إن للشفتين إن إن للفم للفك مكسورة كان طيب والمقلقل انظروا عندنا جدول فيه على اليمين الحرف الساكن وتحته المقلقل وتحته المتحرك نعود إ ل ى الساكن ك ي ف ي ة خروجه هل الساكن الساكن العادي أ م اشع هل يخرج بالتصادم بين الطرفي عضو ن ط ق أ م بالتباعد أ ن ا أ س أ ل ك م بالتصادم صح طيب هل يصاحبه شيء عندما يخرج هل ينفتح الفم هل تنضم الشفتان هل ينخفض الفم اذن لا يصاحبه شيء يصاحبه عند خروجه لا شيء أ م ا المقل قال لما منقول أ ق و ابي ابي بما خرجت ا ل ب ا ء المقل قال ا ب ا ل ت ص ا د م ولا بالتباع د بالتباع د إ ذ ن يخرج بالتباع د ط ب هل يصاحبه شيء هل يصاحبه انفتاح للفم هل نقول أ ب ا ولا أ ب و ولا أ ب ي إ ذ ن لا شيء أ م ا المتحرك فلما ننطق ب ا ء م ف ت و ح ة ب ا ء تخرج بالتباعد صح ولا لا ب و بالتباعد ب ي بالتباعد كيف يخرج الحرف المتحرك بالتباعد هل يصاحبه شيء نعم إ ن كان مفتوحا صاحبه م ن ف ت ا ح الفم إ ن كان مضموما صاحبه انضمام الشفتين إ ن كان مكسورا صاحبه انخفاض الفك إ ذ ن يصاحبه ح ر ك ة ت أ م ل و ا هذا الجدول ولاحظوا ا ل أ ل و ا ن نجد ب أ ن الحرف المقلقل يشبه الساكن في ن ا ح ي ة وهي أ ن ك ل منهما لا يصاحبه انفتاح للفم و ل ا ا ن ض م ا م للشفتين و ل ا ا ن خ ف ا ض ا ل ف ك السفلي ويخالفه يشبهه ويخالفه يخالفه ل أ ن الساكن يخرج بالتصادم والمقلقل يخرج به إ ي بالتباعد هذا مقارنه بين الساكن والمقلقل تعالوا ا ل آ ن لنقارن بين مين ومن بين المقلقل والمتحرك بين المقلقل والمتحرك تشابه من حيث الخروج في أ ن ك ل منهما يخرج به إ ي بالتباعد بين طرفي أ ب و نقي لكن هناك أيضا عدم تشابه في أ ن المقلقل لا يصاحبه شيء والمتحرك يصاحبه ح ر ك ة هل عرفتم لماذا سمى ع ل م ا ؤ ن ا اق اط اب اج اد هل, هذا الذي ليس له اسم هل عرفتم لماذا اختاروا له ك ل م ة ق ل ق ل ة ا ل ق ل ق ل ة يعني بيقول لك الامور أ م ر ل أ مقلقله ة ما ا أتفع بيقول لك ل يا أخي ا أ هل م و شو ر هل الأيام مقلقلة مقلقلة يعني يعني م ض ط ر ب ة ما هي ثابته عودوا إ ل ى تعريف ا ل ق ل ق ل ة اللغوي وهو ت ق ل ق ل ة القدر على النار لو نظر ناظر إ ل ى تلك القدر وهي تهتز ف س أ ل آ خ ر هل هذه القدر ساكنه ل يستطيع أن نقول له ساكنة؟ نعود نقول ساكنا له إ ل ي ه ا ب تحبوا ل ش ب ب ا ي ن لو نظر ناظر إ ل ى هذه ا ل ق د ر و س أ ل آ خ ر هل هذه ا ل ق د ر س ا ك ن ة أ ي س ت ط ي ع أ ن نقول له س ا ك ن ة كيف ساكنه ة و ي طيب هل هي متحركة؟ ما يستطيع تهتز متحركة هل ما أن ن ق وهي ل ل متحركة أ ن ا لا ت غ ر ر مكانها ك ا ا في شيء ب ل ح ت في الجيش ي ب س م و ه مكانك راوح ت ع ويرفع ر راوح أخرى مثل القدر ف يقف ويخفض و هو ا مكانك الجندي قدما هذا لا هي مثل ساكن ولا هو متحرك لا يغير مكانه فليس بمتحرك ولا هو ساكن ل أ ن ه يخفض ويرفع ويرفع, ويرفع ويخفض تبهنا ف ع ل م ا ؤ ن ا رحمهم الله كانوا في منتهى التوفيق لما اختاروا, لهذا العمل أطأ أطأ أب أج أد اختاروا له ذ اسم العمل اختاروا ا له أقى أطى أبى أجى أدى إيه القلقله ح ق ي ق ة سبحان من هداهم له هذه ا ل ص و ر ة فيها م ق ا ر ن ة بين الحرف الساكن والمقلقل والمتحرك نلاحظ ب أ ن الباء لما تكون س ا ك ن ة غير م ق ل ق ل ة مثل م د غ م ة مثل ايش مثلا لحب الخيري لحب تكون الشفتان ا متطويقتان الباء ا ل م ق ل ق ل ة شو بتكون ب بتباعد ء تخرج ت ب ب ا ي ن متباعد واحد تباعدين تباعد الشفتين وتباعد مين فكين لاحظوا الفرق بين الصوره ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة انظروا كيف ا ل أ ب ر ا س في ا ل ث ا ن ي ة قد بدا جزء منها بينما في ا ل ث ا ل ث ة بدت ا ل أ ب ر ا س كلها ل أ ن الفم انفتح الفكان ب ا ل إ ض ا ف ة إ ل ى تباعد الشفتين وضح هذا ا ل أ م ر قبل أ ن ننتقل إ ل ى مراتب القلقله انبهكم على أ م ر هذا القلقله يا إ خ و ا ن ن ا ويا أ ح ب ا ب ن ا أ م ر لم نعتده في العاميات أ ت ع ر ف و ن شعبا يقلقل ما العاميات سمعت أنا بعض من البادية في السعودية سمعت المين لما سمعتها إلا أنا أخواننا البادية السعودية واحدا ينادي أخاه فقال له يا عدنان هكذا قال、له. يا عدنان فقلقل المين؟ الدال ففرحت جدا أنا أحد يقلقل في في فقلقل له له ففرحت بعض وهي من بقايا الفصحى لكن أ غ ل ب الشعوب أ ك ث ر من 95% م ن ا ل ش ع و ب وأكثر ما أحد ي ق ق ل ه صح و ل ا ل ا ف ل م ا يطلب من ا أن ن ق ل ق ل في ت ل ا و ة القرآن كلنا يتكلف القلقلة ا يتكلف ن ت ب ه ت و ا خ ل ي ك م معي شوي ك ل ن ا يتكلف ا ل ق ل ق ل لأننا لم نعتدها ولا ا إ ن س ن لا م ويؤديه قد يصيب وقد يخيب صح ولا لا م ا أنهم ت ع و د ي ن ف أ و ل ما تجي بدي قلقل م ر ة بتزبط و م ر ة ما بتزبط ف انتشر عند بعض ع ا م ة القراء لعدم قدرتهم على القلقله لانها ص ع ب ة عليهم أ ن ه ا فيها ميل فيها ايه ميل واختلفوا في هذا ل أ ن ه م يتكلمون عن شيء لا أ ص ل له فقال بعضهم هي تتبع الحرف التي قبلها طبعا الحرف المقلقل ساكن فان كان ما قبله مفتوح قال يتبعه بالفتح يعني يميل الى الفتح وبعضهم قال لا عفوا ايها صحيح لا ا ل أ و ل ولا الثاني ولا الثالث كله كلام في كلام وكله كلام محدثين, كله كلام محدثين. وليس له صدى في كتب ا ل أ ئ م ة أ ب د ا ولا يصح أ ي ض ا لاننا ي ل يصح ل أ لو قلنا إ ن القلق لهي تبعيض ا ل ح ر ك ة كما نسمع من بعض غير المتقنين لقد、كان. يقول لقد、كان. لقد ولا يقول كان كان إبراهيم إبا فيجعل الباء فيها إ ي ه شيء من الفتح لو ك اليس ن ت ا ق ق ل ل ة ت ب ع ض ا للحركة ل أ ي بعض ا ل ح ر ك ة صوت معروف عند القراء اسمه الروم أو او ل ل الحركة ا ا ما خ ت بعض ه أمر مجهول عند الاختلاس ق ر ء لو كانت القلقلة روماً أو كانت ا م العلماء ولم رحمه والمتقنين من اسمعوها ا ا ولا ذكروا أحداً ها تسجيلات الحصري الله الباصد القراء ه هي ذلك ذلك وعبد يذكر أ ف ي ه ا ميل ما فيها ميل هذا الميل على ا ل س ن ة بعض الدارسين وبعض من صنف من المعاصرين ولا أ ص ل ه ولا يصح والله في رمضان الماضي كنت في م س ا ب ق ة في الجزائر وكنت رئيس ا ل ل ج ن ة د و ل ي ة مسابقة د و ل ي ة و أ ح د المتسابقين طبعا تعلمون في المسابقات نحن لا نعلم نعلم في الدروس لكن في المسابقات نقوم نقوم ي ع نضع ي ن درجات لما يخطئ الطالب ننقص له دون أ ن نقول له فعلت وفعلت ل أ ن ن ا في مقام تقييم لا في مقام تعليم لكن واحد كان عن ي ق ر أ قال هكذا فدعوا الله مخلصين له الدين لما قال هيك أ ن ا س ر ه في جسم ق ش ع ر ي ر ة هو شو قصده ف د ع و ا ادعوا الله لكنه لما أ م ا ل ا ل ق ل ق ل ة إ ل ى الفتح خرجت معه ماذا فدعوا الله يني ت ر ك و ا الله والان آ ن عم كلمكم و ل ل ه اقشعر ب د ي ف م ا ت م ا ل ك ت نفسي و ك ا ن ج الله س و ا ل ر ئ ي و ا ل ا عبد ا ل س ل ا م ب ا ل أ ي د ا ل ل ه ي ذ ك ر ه ب ا ل خ ي ر م ا ت م ا ل ك نفسي و ق ف ت عن ا ل ن جالس والله م ا ب رئيس ا ل و م ر ا ن بشع جدا ل أ ن ه يتعلق بالمولى سبحانه وتعالى إ ي ش فدعوا الله فدعوا فدعوا فدعوا فدعوا فدعوا فدعوا فدعوا فدعوا فدعوا ف ك ي ن ف ي ه ا ت ب ا ع د ل و ا ف د ع ا ل د ا ل فقط اللسان يبتعد عن مخرج الدال فاياكم من هذا الذي تجدون ه في بعض كتب المحدثين ق ل ق ل ة قطب جد وقربت قلقلة قطب جد وقربت للفتح و ا ل أ ر ج ح ما قبل اقتفت فجاء واحد آ خ ر رد عليه قال وقلقلها ا قرب إ ل ى الفتح مطلقا ولا تتبع عنها بالذي قبله تجملا لا هذا صحيح, صحيح تقعيد ل خ ط أ تقعيد لخطأ منتشر فاياكم من هذا ولا يصح أ ب د ا قال الطبيب يجمعها قطب جد فوفي بها وبالغ مع سكون الوقف نرى على ا ل ل و ح ة للقلقلة مرتبتان صغرى إ ذ ا كان الحرف المقلقل وسط ا ل ك ل م ة أ و الكلام نحو يقضي يطعم يبصرون إ ل ى أخذه ل ا ح ظ و شو ا بأن معنى ص غ ر و ك ب ر ه يا شباب لما ا ل إ ن س ا ن ينطق الحرف ويريد أ ن ينطق بعده م ب ا ش ر ة حروفا اخرى لا يتمكن من أ ن يعطيه كامل حقه لي مثلا لمين لمخرج مباشرة لمين لما ما وعلى طول الإنسان ينتقل الضاد ينتقل الطاق للعين لكن يقول الفلاق الفلاق القاف يطاعي الشيء راحتها يقضي يقضي بدي شو بعد بعد بده برب خرجه أخذ عرفت ليش ا س م ه ك ب ر ى ل أ ن ه ليس بعد الحرف المقلقل شيء فيخرج مرتاحا لذلك قال العلماء كما ترون على ا ل ل و ح ة تكون ا ل ق ل ق ل ة ص غ ر ة إ ذ ا كان حرف ا ل ق ل ق ل ة القلقلة, القلقلة وين وسط ي ن و ا ل ك ل م ة أ و الكلام انتبهت و ا لاحظوا السطر ا ل أ و ل كله كان حرف ا ل ق ل ق ل ة وسط ا ل ك ل م ة بينما في السطر الثاني كان حرف ا ل ق ل ق ل ة وسط الكلام أ ق ر أ ثم ت ق ر أ و ن خلفي بصوت واحد لو سمحتم يقضي يطعم يبصرون وتجعلون يدخلون هذا السطر ا ل أ و ل السطر الثاني لينفقذوا هذا ق ل ق ل صغرى ا ل آ ن لو وقفنا لينفيقوا تحولت لكبرى لاحظت ولا تشطيط واهدنا ولا تشطيط لما وصلناها بوهدنا كانت ايه ولما وقفنا عليها تحولت إ ل ى واضح يا شباب فانصب و إ ل ى فانصب يخرج من يخرج قد أ ف ل ح قد لاحظتم لا. نرى ن على ا ل ل و ح ة وتكون القلقله كبرى عند الوقف على الحرف المقلقل نحو ا ل ا م ث ل ة التي ترونها وقد دربتكم على نظائرها الان آ ن ل ح ظ و ا السطر ا ا ل ث ي أيضا في المحدثين وقلنا تكون القلقلة كبرى عند الوقف المقلقة قلقلة على الحرف المقلقل. أيضا انتشر في كتب بعض المحدثين أن المشدد لدرجة عند انتشر أن كتب كبرى بعض أعلى هذا ما ذكره الائمه ل أ ن ن ا لما نقف على ك ل م ة حق حق كم قاف ه ذ و ل قافان ا ل ق ا ف ا ل أ و ل ى م د غ م ة حق هذه ا ل أ و ل ى لكن لما أ ق ف أ ق و ل ق من الذي ت ق ل ق ل ا ل أ و ل ى ولا ا ل ث ا ن ي ة ثانيه والاولى ما لها ع ل ا ق ة فما الفرق بين حق والفلاق كلاهما لا يقلقا الا من إ ل ا ا ل أ خ ي ر فما في داعي أ ن نقول إ ن المشدد مرتبه أعلى أ ل ن ليس ل ه اعلى أثر م ي انظروا إ ل هذه ا لانه ل و و ح ة س ت ف ي د و ا م ا أخطاء أداء ا تحدث عند ل ق ل ق لها ة أولا و خلط ص ت بحركة من ا ل ل ح ر ك ا ا ت ث ل تكلمنا ا ث وقد عملي ن ه ن ذ ق ل وأطلنا الكلام ختم صوتها صوتها أمر خطير كمان هذا ختم بهمزة ختم بإيه بهمزة ب يقول احدهم احد أ ح د بعد أ ن يصل الى ل يقفل حنجرته يلصق الوترين الصوتيين ببعضهما فيخرج ايه همزه الصمد انا الان أ ت ع م د إ خ ر ا ج ه م ز ة الصواب أ ن يقول الصامد د د, د يباعد بين طرف لسانه طرف ويبقى م خ ر ج الدال و الحلقوم مفتوحا ولا ينقفل الوتران ا ل ص و ت ي ة و إ ل ا يكون قد زاد في ا ل ق ر آ ن حرفا من حيث لا يشعر إذن بإيه؟ إخواننا من عند نسمعه من ختموا بهمزة الأخطاء التي أداء القلقلة صوتها أيضا ثالث خطأ تقع صوت بعض إخواننا مط صوتها وتطويله عن حده الحرف المقلقل ا قصير ل أ ن ه شديد فنسمع من بعض إ خ و ا ن ن ا قل هو الله أ ح د الله الصمد ده شو ها شو عم تمط يا أ خ ي ما في مط هون أ ح د الصمد ا ن ت ى ه ن ا فسق انتهى فلا يصح مط صوتها أ ي ض ا أ م ر انتشر تقريبا من شي عشرين س ن ة بتر صوت الحرف المقلقل عما بعدها أ ل م نقل منذ قليل إ ن ن ا لست معتادين على ا ل ق ل ق ل ه في العاميات ل م م يتدرب على حرف القلقل ا ل توب, توب عم يقطع توب عن تم لأنه يتدرب عليها ثم ص ب توب ح معه تم عادة فيقول توب تم يقطعون فيسكت ع و ا ي قليلا بعد الحرف المقلقل ب ر و ايضا الحرف المقلقل عما بعد هذا أ لا يصح علينا أ ن نقول توبتم يقطاعون توب صيرون توب ص صير ي على ط و ل ولا نقول توب صيرون هذه ا ل ف ج و ة لا داعي لها ثم قال الطبي رحمه الله لكن ما أ د غ م لن يقلقلا لن يقلقلا لكونه ل فيما إ ل ي ه دخل طبعا مثلا خذوا ك ل م ة الحج الجيم ا ل أ و ل ى ساكنه ولا متحركه وقلنا ب أ ن العرب تقلقل ل س ا ك ن لكن إ ل ا أ ن يكون مدغما ف إ ن كان مدغما فلا قلقل ولو قلقلناه لانفك ل ل ح ج ج شو صار ا ل إ د غ ا م طبعنا قوله الحقق قوله الحقق صار فك الادغام قوله الحق فالمدغم لن يقلقل نبه الطبي على هذا و أ ع و د ف أ ذ ك ر ك م ب أ ن إ م ا م ن ا الطبي دقيق رحمه الله لكن ما أ د غ م لن يقلقل ل ي لكونه فيما يليه د خ ل كلام ذهب نرى على ا ل ل و ح ة إ ذ ا أ ض غ م حرف من حروف ا ل خ ل ق ل ة في مثله أ و مجانسه فلا يقلقل إ ذ لو قلقل ل م ف ك الادغام نحو حقت اطلع ربنا س ج ا ج يردون أي حروف ق ط ب جاد وهذه أ م ث ل ة أ خ ر ى و أ ي ض ا حتى في الادغام الناقص الذي سياتي معنا ا والله و الناقص ش ف هذا ح ي ج ي معنا بعد شو ما حيتكلم عن الادراهم الناقص حيتكلم خلينا خليها ن ا خ ل ي لوقتها وهذه أ ل م نخلقكم مثلها طب نتكلم عليها و أ م ر ن ا إ ل ى الله شوفوا、م. السطر, من السطر الثالث من ا ل أ م ث ل ه السطر الايه الثالث أ ح ط التقى في النطق طاء س ا ك ن ة بعدها تاء والطاء والتاء من المخرج نفسه لكن مين أ ق و ى الطا ء ل أ ن ه ا م س ت ع ل ي ة م ط ب ق ة م ف خ م ة والتاء م س ت ف ل ة منفتحه ة ا ن ت ب فالقوي لا يدخل في الضعيف ولو أ د خ ل ن ا ه ا لقلنا أ ح د ت بما لم ت ح ي به صار مثل كلام ا ل أ ط ف ا ل ما أ ح د يفعل هذا انتبهنا ولو أ ظ ه ر ن ا لقلنا أ ح ا ط ت بما لم ت ح ط به أ ي ض ا هذا لا تفعله العرب كانوا يدغمون الطاء في التاء ادغاما ناقصه ما معنى ادغاما ناقصه يجعلون المخرج يرتفع عن الحرفين ارتفاعه واحده وذلك ب أ ن يطبقوا على طاء غير م ق ل ق ل ة ويفتحوا على تاء أ ح ط ت ح ط هذه إ ي ش طاء غير م ق ل ق ل ة ثم لما يباعدون أ ل ي ن ت ه م يقولون ت انظروا أ ع ي د ه ا أ ي ض ا أ ح ط ت أحطت أ ي و ا هذا شيء اسمه يا شباب شيء إ ر غ ا م ناقف ر ت من قد ت ب ي ه ذلك ا احط هذا ادغام كامل إ د غ ا م ن ا الدال في التاء فصار النطق بتاء م ش د د ة هل تقلقل الدال اركم معنا أ ي ض ا الباء هنا تحولت إ ل ى م ي م ف أ ض غ م ت الم ي م في الم ي م ولم يبق للباء أ ث ر فلا ق ل ق ل ة فيها وكذا نرى على ل ل ا و حكم ة و ذ ا ح ك القاف ا ل س ا ك ن ة عند من أ د غ م ه ا في مقاربها وهو الكاف إ د غ ا م ا ناقصا تبقى معه ص ف ة الاستعلاء وذلك في قوله تعالى أ ل م نخلكم في سوره, سورة المرسلات هنا في هذه ا ل ك ل م ة التقى في النطق قاف س ا ك ن ة بعدها كاف وهناك فرق بين أ ح ط ت و ف ر ط ت م التي مرت معنا وبين هذا ما الفرق هناك الطاء والتاء من المخرج نفسه فهما حرفان ا متجانسان أ م ا هنا القاف من مخرج والكاف من مخرج مقارب فهما من مخرجين متقاربين هذا فرق الفرق الثاني الطاء م ط ب ق ة مستعلية والقاف هنا ايه م س ت ع ل ي ة فقط ليست م ط ب ق ة واكثر ا ل ن ق ل ة على ادغامها في الكاف ادغاما كاملا أكثر النقلة. فيقولون الم ن فيقولون ق ل ل ة أ ن خ ل ق ك م بكاف م ش د د ة لا يبقى من القاف شيء بعض الرواه كمكه بن ابي طالب رحمه الله وابو بكر بن مهران صاحب كتاب ا ل غ ا ي ة في ا ل ق ر ا ء القراءة العشر أ ب ق و ا ص ف ة الاستعلاء فيقولون هكذا يطبقون على قاف غير م ق ل ق ل ة ويباعدون على كاف هكذا أ ل م نخلق ك من م أ ع ي د أ ل م نخلق ك من م و أ ع و د ف أ ق و ل ليس هذا هو المنتشر أ د ر ب ك م عليها من باب العلم بالشيء ألم نخلقكم من والمنتشر والصحيح والذي يغتقرون به كاف مشدده ك ذ الم أ نخلكم ق من ألم نخلقكم نعم والقاف في هذه ا ل ك ل م ة م د غ م ة في الكاف بعدها إ د غ ا م ا كاملا على ر و ا ي ة حرث عن عاصم من طريقي ا ل ش ا ط ب ي ة و ا ل ط ي ب ة ألم نخلقكم الم ن ظ ر و ا إ ى أ ل نخلكم ق الثانية التي هي السطر ا ل أ خ ي ر تجدون ب أ ن القاف قد جردت من ا ل ح ر ك ة وشددت من الكاف ننتقل إ ل ى الباب الذي بعده إ د غ ا م المثلين والمتجانسين قال الطيبي رحمه الله في البيت السادس والخمسين بعد ا ل م ئ ة و أ و ل المثلين أ د غ م إ ن ورد ساكنا ً إ ل ا أ ن يكون حرف مد مثاله قد دخلوا وبلى لا كالذي يفي وقالوا و ل ا هذا أ م ر معروف لديكم بارك الله فيكم أ ن ه في ل غ ة العرب إ ذ ا التقى حرفان متماثلان و ا ل أ و ل ساكن فيجب إ ض غ ا م ا ل أ و ل في الثاني ب إ ج م ا ع فما ربحت تجارتهم وليكتب بينكم كاتب بالعدل هذا ب إ ج م ا ع و إ ظ ه ا ر ه لحن نعيد البيت و أ و ل المثلين أ د غ م إ ن ورد ساكنا إ ل ا أ ن يكون حرف مد إ ذ ا كان الملتقيان ا ل أ و ل منهما حرف مد فلا إ د غ ا م يعني الذي يوسوس في صدور الناس الذي التقى في النطق يا آن ولا لا يوت في والياء ا ل أ و ل ى س ا ك ن ة ولا لا ندغم ولا ما ندغم م ا ندغم ل ي ه ل أ ن الياء ا ل أ و ل ى م ا د ي ة الذي شايفين المد ذي وسوس في ذي ولا يفعل هذا أحد و احد ض يا فيها أخواننا نعم. كذلك الواو قال تعالى قالوا وهم نعم كذلك مختصمون قالوهم ا التقى في النطق ايه و ا ن والاولى س ا ك ن ة هل ندغم لو ادغمنا لقلنا ايه قالوهم ولا يفعل هذا احد نرى على ا ل ل و ح ة الحرفان المثلان هما الحرفان المتفقان في المخرج والصفات ف إ ذ ا التقى حرفان متماثلان و ا ل أ و ل منهما ساكن وليس بحرف مد هذا الشرط وجب ا ل ا ض غ ا م نحو وقد دخلوا قل ورائي وقد دخلوا بل لا تكرمون بل لا تكرمون يدرككم لاحظتم كيف الكاف م ش د د ة كاف و ا ح د ة يك ومن يكرهن أ ض غ م ن ا مي بمي الهاء في الهاء لاحظوا الهاء ا ل أ و ل ى مجرد من ا ل ح ر ك ة و ا ل ث ا ن ي ة عليها ايه ش د ة كذلك يدرككم الكاف ا ل أ و ل ى مجرد من ا ل ح ر ك ة و ا ل ث ا ن ي ة م ش د د ة ف إ ن تحرك ا ل أ و ل منهما أ و كان حرف مد فلا إ ض غ ا م طبعا نحو يعلم و ا ما, ما في إ د غ ا م لو ادغمنا شو صار اسمه إ د غ ا م شو كبير و هذا عند أ ب و عمرو البصري انتم مالكم شغل فيه في يوم ق لاحظتم و مثني يوم في ل ا كيف مددنا الياء اصبروا وصابروا, يصبروا وصابروا, يصبروا وصابروا, يصبروا وصابروا بارك الله فيكم اصبروا علينا إ ن شاء الله ربي ينهي هذه ا ل م ن ظ و م ة على خير و ت ك و ن إن ش ا ء الله قد فهمتموها قال الطبي ي رحمه الله وحكم لما تجانسا بمثل ما حكمت للمثلين حكما لزما والمتجانسان نلت ا ل م ع ر ف ة ما اتفقا بمخرج دون ص ف ة قلنا منذ قليل إ ن العرب إ ذ ا التقى حرفان متماثلان و ا ل أ و ل ساكن شو بيعملوا ي ض غ م و ن ا ل أ و ل ستر كذلك لو كان الملتقيان حرفان متجانسان كما في الصور ا ل آ ت ي ة نرى على ا ل ل و ح ة الحرفان المتجانسان هما الحرفان المتفقان في المخرج والمختلفان في إين؟ بعض الصفات هذا هو التعريف الدقيق لا تقول المختلفان في الصفات قول المختلفان في بعض الصفات ل أ ن ه م ا ليسا مختلفين في كل الصفات ف إ ذ ا التقى حرفان متجانسان و ا ل أ و ل منهما ساكن وجب ا ل ا ض غ ا م نحو قد تبين شايفين قد ت تحولت الداله الى تا فصار ن ط ق بتا م ش د د ة قولوا مثلي قد, قد تبين ثم انظروا إ ل ى هذه ا ل م ل ا ح ظ ة وينحصر إ ض غ ا م المتجانسين في ثماني صور من التقائهما س ت أ ت ي تباعا يعني ليس كل متجانسين التقيا فيه ادغام انظروا إ ل ى ك ل م ة جيش أ ل ي س ت الياء من وسط اللسان أ ن ا أ س أ ل ك م أ ل ي س ت الشين من وسط اللسان هل هما حرفان متجانسان ولا لا هل ندغم هل نقول جش إ ذ ن ليس كل متجانسين يدغما إ ن م ا في ثماني صور قد حصرتها لكم فاستفيدوا من هذا الحصر س ت أ ت ي في ب ا ع ا قال الطبيب في البيت الستين بعد ا ل م ئ ة كالذال مع ظاء ك إ ذ ظلمتمو والدال مع تاء كقد تركتمو والتاء مع دال وطاء ك آ م ن ت ط ا ئ ف ة ودعوى بعد أ ث ق ل ت يعني أ ث ق ل ت دعوى واللام مع راء ك ه ر أ ي ت م و برانا قل ربي فقيسوا وافهموا شيء ه ل و الحالات ا ل ث م ا ن ي ة ل إ ض ر ا م المتجانسين واحد الزال في ا ل ظ ا ه نحو إ ذ ظلمتم ت ق ر أ إ ذ ظلمتم لاحظوا القوسين الاول, الأول قوسان عزيزيان يسميان يعني ق و س يوضع ل ل ق ر آ ن العظيم بينما القوسين اللذين في ا ل آ خ ر أ ه ل ه ع ا د ي ة ل أ ن إ ذ ظلمتم بهذه ا ل ك ت ا ب ة ليست ق ر آ ن ا واضح قولوا مثلي لو سمحتم إ ذ ظلمتم هل بقي من الزال شيء لو وقفنا ماذا نقول إ ذ ق ل و ا مثلي اذ الدال في التاء نحو قد تبين التاء في الدال نحو أ ث ق ل الدعوى ما بقي من التاء شيء التاء في الطاء نحو فامن ا ل ط ا ئ ف ة كم ح ا ل صاروا أ ر ب ع ة الحاله ا ل خ ا م س ة اللام في الراء على ر أ ي المبرد والفراء هذا ب ا ل ن س ب ة لمخارج الحروف نحن في هذه ا ل م ن ظ و م ة لم يتعرض ا لكن خ ونطيبي لمخارج الحروف في الكتب ا ل ت ج و ي د ي ة وفي الخليل بن أ ح م د رحمه الله ذهب إ ل ى أن اللام ان ل ل لها والراء لها ل ا ا م مخرج مخرج و و ن ل ه الفراء مخرج ا والمبرد ذهبوا إ ل ى أ ن اللام والنون والراء لها ا ل مخرج واحد كلام لأن المتقاربين عرفتوا ليش عم يختلفوا قولوا المخارج أن تجدون مخارج عم متقاربة عرفتوا فعلى ر أ ي المبرد والفراء إ ن قلنا ب أ ن اللام والراء من المخرج نفسه يكون برانا هذا إ د غ ا م شو متجانسين طبعا قلت لكم شرحنا بان أ ن ه ذ ولا ما ش ر ح ا ما شرحنا أظن طيب هذه السكتات ا ل أ ر ب ع ه التي تعرفونها عند حفظ ليست بواجبه الا عند حفظ عند غير حفظ لا يسكت أحد كل ا ل العشر إلا ق ر ا ء ح ف ا لا يسكتون فيقولون كلا بران على قلوبهم برا فينطقون ماذا راء مشدده ق ل و ا بران ق الرب ق الرب لا أ ن ا وقفت عليها بالروم ق الرب اي وهكذا خليكم صحيانين ا ل ح ا ل ة ا ل س ا د س ة من الحالات ا ل ث م ا ن ي ة الساء في ا ل ز ا ل وهو لاحظوا لم نقل نحو قلنا وهو ل أ ن ه موضع واحد يلهث ذلك, ذلك هذا ب س و ر ة إيش ا ل أ ع ر ا ف ن س أ ل الله ا ل ع ا ف ي ة لنا ولكم فمثله كمثل الكلب إ ن تحمل عليه يلهث أ و تتركه يلهث يلهث عليها وقف لذلك لاحظوا مكتوب ج ي م فوق يلهث مكتوب ج ي م شو ج يعني م ي وقف جائز لكن لو وصلنا كيف نصل ي نصل ب إ د غ ا م الساء في الزال ب أ ن نقلب الساء إ ل ى زال ويكون نطق بماذا بزال مشدده يلهز ل ن لأن المعنى تحمل أو تتركه يلهز ثم قال الله ذلك مثل القوم فالأولى الوقف لكن لو وصل يصل هكذا ولحفظ ق د ورد هذا ا ر مع كونه من المتجانسين كونه من خلاف بين خلاف القراء ف أ ه ه ه ر ب ع ض من وأظهره و ا ا ل ب ق ولحفص من طريق ا ل ش ا ط ب ي ة فيه ا ل إ د غ ا م فقط استفيدوا من هذا الكلام أما من طريق طيبة النشر فلحفص فيه الإظهار والإدغام فلحفص فيه طريق طيبة من من ا ل ح ا ل ة ا ل س ا ب ع ة من الحالات ا ل ث م ا ن ي ة لعظام المتجانسين الباء في الميم و هو ولاحظوا قلنا و هو ولم نقل نحو ل أ ن ه ليس ثمه إ ل ا هذا الموضع في ا ل ق ر آ ن باء ساكن بعدها ميم قوله تعالى في هود على لسان, هود علي على لسان نوح عليه السلام مخاطبا ابنه يا بني ي ر ك م معنا يا بني اركب إ ذ ا وقفنا ش ب ن عميل ننطق باء ولما نصل نحول الباء إ ل ى ميم وندغم ف ي ن ش أ ميم م ش د د ة نغنها يا بني اركب معنا. معنا لم يتعرض الطيبي لهذا الحرف ولحفظ ق د ورد كونه فيه مع كونه من ا م ت ج ا ن ن س ي خ ل من طريق ا ل ش ا ط ب ي ة فيه ا ل إ ض ا م فقط يعني إ ر ك م معنا لذلك لو فتحتم المصاحف تجدون ب أ ن الباء قد جرد من ا ل ح ر ك ة والميم شو فعليها شده اما من طريق ط ي ب ة النشر فلحفظ فيه ا ل إ ظ ه ا ر و ا ل إ ي ه و ا ل إ ض ا م ثامنا و أ خ ي ر ا الحاله ا ل أ خ ي ر ة من حالات ا ل ا ض غ ا م ا ل م ت ج ا ل س ي ن الطاء في التاء نحو أ ح ب ت قلنا و س ي أ ت ي في البيت الثامن والستين بعد ا ل م ئ ة مع أ ن ي شرحتها لكم منذ قليل قال رحمه الله في البيت الرابع والستين بعد ا ل م ئ ة و أ ظ ه ر ا سبحه معه قل نعم كذاك لا تزيغ قلوب فالتقم طبعا سبحه هنا ومن الليل فسبحه وماذا ي ه ن ع طيب سَبِّشْهُ التقى في النطق حاء وهاء وهما حرفان حلقيان ا ل أ و ل ساكن لا تدغم الحاء في الهاء والذي نسمعه من ا ل ع ا م ة قولهم العكس يدغمون الثاني في ا ل أ و ل فيقولون سبحه ولم هذا ل أ ن الحاء أ ق و ى من الهاء الهاء ض ع ي ف ة ما احد يقول سبهه و إ ن م ا يقولون سبحه فلا سبحه صحيح ولا ايه سبهه صحيح معه بسكون العين لم ت أ ت ي في ا ل ق ر آ ن س ا ك ن ة العين و إ ن م ا هي مع م ف ت و ح ة العين قد ت أ ت ي في الشعر وليست في ا ل ق ر آ ن قل نعم قل نعم و أ ن ت م داخرون أ ي ض ا هذا لم يرد ادغام اللام في النون لا, لا يقال قل نعم بل يقال قل نعم نرى ذلك على اللوحة نبه ر ى على ذلك اللوحة ن الطبي في هذا البيت هذا على كلمات ت ق ر أ ب ا ل إ ظ ه ا ر فقط وهي واحد فسبحه ل ي ل أ ن ه لا يضغم حرف حلقي في حرف أدخل منه ادخل ل من الحلق والهاء من من من الحلق فلا يضغم حرف الحلقي ح حرف ا ء من من من يضغم فين وسط أقصى فيه في, في أ منه داخل لجوه أكثر هذه من قواعد علم الصرف لجوه علم هذه أكثر من معه ب إ س ك ا ن العين ولم ترد في ا ل ق ر آ ن الكريم إ ل ا بفتحها و إ ن م ا تسكان في ض ر و ر ة الشعر قل نعم وهو من المتقاربين وعند الفراء والمبرد من المتجانسين ولم ي ض غ م ه أ ح د من القراء ا ل ع ش ر ة لا تزغ قلوبنا ما أ ح د يقول لا تزغ قلوبنا مع أ ن ه م ا حرفان متقاربان من المتقاربين وهي ب ا ل إ ظ ه ا ر للجميع بقي عندنا خامسا و أ خ ي ر ا فالتقمه الحوت ما تدغم اللام في التاء يعني ما أ ح د يقول فالتقمه و إ ن م ا فلتا وهو أ ي ض ا من المتقاربين وبالاظهار كذلك قال رحمه الله ياسنا أ ظ ه ر قبله يلائي يعني اللائي ياسنا من المحيض هون شو ب ا ل ت ق ا ء يا آ ن أ ل م نقل و إ ن كانت الياء ا ل أ و ل ى حرف م د ف لا ادغام واللائي ياسنا من المحيض إ ي ولا ن ض غ م لو أ ض غ م ن ا شو بنقول ولا اي اثنى ولا نفعل ذلك أ ب د ا ياثنى أ ظ ه ر قبله يا اللائي ثم قال و إ ن حذفت الهمز ة قبل الياء منه لبزيهم والبصر فاظهر و أ ض غ ن من طريق النشر ي يا في واللائي يائسنا يا مدية الأول هذا شرحت لكم يا التقى في قوله تعالى يا آن الأولى منهما مادية لذا فإننا نظهرها عند اليائي لكم قوله بعدها شرحت تقدم كما عند آن أ ولي إ ج ا ثم قال رحمه الله و إ ن حذفت ا ل ه م ز ة قبل الياء منه لبزيهم والبصري ف ظ ه ر و أ ض غ ن من طريق النشر نرى على ا ل ل و ح ة ق ر أ البزي و أ ب و عمر البصري قوله تعالى واللاء يئسنا بوجهين ا ل أ و ل تسهيل ا ل ه م ز ة من غير ياء بعدها هذا البحث يعني من باب العلم بالشيء ا ن ت م ما كتير يعني لكم ع ل ا ق ة به ك ل م ة ا ل ل ا ئ ي القراء رووها ب ع د ة طرق صاحبنا حفظ كيف قراها ا ل ل ا ئ ي و ا ض ح ة ه م ز ة م ك س و ر ة بعدها ايه ي ا ساكنه في بعض القراء منهم احمد البزي وابو عمرو البصري احمد البزي عن عبد الله, الله بن كثير وابو عمرو البصري قارئ لهم فيها وجهان الاول حذف الياء الاخيره و ي الهمزة وتسهيل ا هي المد والقصر واللهي واللهي ل ل ه هي ي إثنى إثنى إثن إثن مع ما حدربكم عليها مش منضيعكم مشان ك ن إذن ت الهمزه ة من غير ياء ب ع د ا والوجه ع ل ي ه م د ا ا ل ل ق ص ر و و الثاني لهما حذف ا ل ه م ز ة ي و م ده تصير بعد حذف ا ل ه م ز ة تصير و ل ا ي و ل ان ي ي ع ي ألف ب ع د ه س ا ك ن ة ي ت و ل د إيش م ل ا ز م و ل ا ي ل ا ز م ك ل ى ان يكون هناك افضل من الالف الى ان يكون هناك افضل من الالف الى ان يكون هناك ل افضل من الالف الى ان يكون هناك افضل من الالف ويلتقي في النطق ي ا آ ن اولاهما ساكنه غير م ا د ي ة فروى ا ل إ م ا م ابن جزري في النشر فيها وجهين ا ل إ ظ ه ا ر و ا ل إ د غ ا م قال رحمه الله يعني في النشر وكل من وجهي ا ل إ ظ ه ا ر و ا ل إ د غ ا م ظاهر م أ خ و ذ به وبهما قرات أ ت نفس ل ل ك كيف ا هنا يأثنا ا م من طب نجيبه بعد ي ه قال الاظهار و ا ل إ ض غ ا م ا ل إ ظ ه ا ر لا يمكن أ ن يحدث إ ل ا إ ذ ا فصلنا الياء عن الياء بسكته ة ك ا وَاللَّا بدون يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ يمكن أن يظهر. والإضغام يكون بعدم هذه السكتة. هكذا والإضغام ه ولاي يئسن من المحيض فندغم الياء ا ل أ و ل ى في الياء ا ل ث ا ن ي ة وكما ذكرنا فاظهر و أ د غ م من طريق النشر ي ثم قال رحمه الله وأظهر اصفح عنهم والأكثر في عني أظهر على اللوحة قوله إخواننا وكدهما وساط أظهر عنهم ليهلك عنهم فيها بعدها نرى اصفح فيما تعالى فاصفح عنهم فيها يا محاء ساكن عني على عين شلتق الحل. لكنهما في وسط الحلق مرتبان العين فالحاء من ي أ د خ ل العين ولا يدغم حرف حلقي في ادخل منه كما وكان يذكر هناك حق فصح عنهم أن يذكرها كان بكذا تقدم عنهم مع مين مع、سبديشه. مو يفصل بينهم البيت هذا الحرف بيت حق حق في فصح يفصل شرح سبحه 164 أن أن وللقراء في قوله تعالى ماليه هلك عني وجهان ا ل أ و ل الاظهار مع السكت على الهاء ا ل أ و ل ى س ك ت ة دون زمن التنفس هذه ليه طبعا شو أصلها يا إخوانا أصلها ما ليه ما ليه هلك عني سلطاني لكن العرب إذا ما ما ما ما من الكلمة عند الوقت يلحقون بالكلمة شو بسموها طبعا يا إخواننا سلطاني العرب أرادوا بيان الحرف الأخير الوقت هاء هاء السكت لكن يلحقون عني عني عند شو شو أغنى حركة ل أ ن ه لولا هذه الهاء لوجب عليهم أن ي ق ف و ان ب ا ل س ك و يقفوا لي لو و عليه ش بالسكون و يقولوا وما يقولوا لو وقفوا ا ما ما ما أدراك ما هي؟ ما ما لي لي لكن هي هي ما هي هي ي س ن فإن أرادوا بيان الفتحة إلى بيان سلطانية أرادوا ألحقوا آخره بالكلمة ها يقولوا ما ليها ما هيها طيب سكت ما أ غ ن ى عني ماليه فهمنا إ ن هذه الهاء هي هاء سكت هلكه اولها هاء متحركه فالتقى في النطق هاءان ا ل أ و ل ى هاء سكت والثانيه هاء إ ي ش هاء من ك ل م ة هلكه فهل نظهر ولا ن ض غ م أم وجها لنا أ ن نقول ما أ غ ن ى عني ماليه هلك عن عني سلطانيه ب س ك ت ة أ ق ل من زمن التنفس انتبهنا أ ق و ل ه ا ثم تقولون ب ع د بصوت واحد ما أ غ ن ى عني م ا ل ي ة هلك عني س ل ط ا ن ي ة الوجه الثاني ا ل إ د غ ا م ندغم الها ء في الها ء أ ق و ل واعيد خلفي ما أ غ ن ى عني ماليه هلك عني سلطانيه هذا هو الوجه الثاني ونراه على ا ل ل و ح ة ا ل إ د غ ا م و ا ل أ ك ث ر و ن منهم القراء ي على ن ي ع الاظهار مع السكت كما ذكر ذلك الجزري ا في النشر لذلك في المصحف تجدون أ ن ه ا هكذا انظروا إ ل ى ا ل ل و ح ة تجدون ك ل م ة م ا ل ي ة فوقها سين صغيره ة علامة سمعتم السكت لكن لو سمعتم أحدا م أ د غ ا لا تظنوه خطأ قال رحمه الله في البيت الثامن والستين المئة أدغما تظنوه وطأفت من رحمه خطأ أحط في بعد ومن َِْ بسطت ََ وابق ِْ اطباقهما َََُْ دربتكم َّ عليه منذ قليل وادربكم للمره الاخيره قال ََ أَحَطْتُ احطت ُ بما َِ ل َِ ن ْ بسطت ََ الي ََّ يدك َََ هذه هي الحاله الثامنه من ادغام المتجانسين التي تقدمت في البيت مائه وتسعه وخمسين وما بعده وهي إ د غ ا م الطاء في التاء وهو إ د غ ا م ناقص ل ي ش إ ا د غ ا م ناقص ل أ ن الحرف القوي لا يدخل بكله في الضعيف فكانت العرب تدغم الطاء ا ل س ا ك ن ة في التاء مع إ ب ق ا ء ص ف ة ا ل إ ط ب ا ق منها ويكون ذلك ب أ ن يطبق المتكلم لسانه على طاء غير م ق ل ق ل ة ثم يجافيه عن تاء م ت ح ر ك ة وذلك في قوله تعالى كذا كذا كذا دربتكم عليه ولله الحمد قال رحمه الله نخلكم أ د غ بلا خلاف ولا تبقي ص ف ة للقاف أ ي ض ا شرحت لكم هذا وبين ب أ ن ه ا على ا ل أ غ ل ب ت ق ر أ ب إ ي ه بكاف مشدده ة قال ر ح م الله اتفق نرى على اللوحة اتفق الأداء إدغام القافي في الكافي من قوله تعالى ألم في المرسلات اتفقوا الإدغام على أهل على قوله ألم نخلقكم على على إيه نرى من في في ثم اختلفوا بعد ما اتفقوا على ا ل إ د ر ا م هل هو إ د ر ا م تام نخلكم ق ولا إ د ر ا م ناقص يبقى ص ف ة الاستعلاء أ ح ط و ا ب س ط ة و أ خ و ا ت ه ا يبقى ص ف ة شو الاطباق إ ط ق قال ما ل إ الله يفتح عليك يا رب بينما نخلكم ق شو يبقى ص ف ة الاستعلاء ل أ ن ه ما في اطباق في القاف ثم اختلفوا بعدما اتفقوا على ا ل إ ض ا م فذهب الجمهور منهم إ ل ى جعله إ ض غ ا م ا محضا مستكملا التشديد وذهب مكي بن أ ب ي طالب و أ ب و بكر بن مهران إ ل ى ا ل إ ض غ ا م الناقص فيه وذلك بتبقيه ص ف ة الاستعلاء وهي على ر و ا ي ة حفص من طريقي الشاطبيه والطيبه ب ا ل إ ض غ ا م الكامل وعلامته تجريد القاف من السكون مع تشديد الكاف بهذا نكون قد أ ن ه ي ن ا هذا الباب ووصلنا إ ل ى الباب الذي اسمه حكم لامي أل ال ل لي ولكم غدا في الوقت وغدا جلستنا الأخيرة بإذن الله نأخذ باب حكم لامي أل وأحكام الوقف والتنبيه الأخير وبها تتم المنظومة اللهم ه وبها الله أن بإذن نأخذ تنم يبارك في باب غدا وغدا وأحكام حكم تتم العالمين على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين وصلى الصحابي آله